وكان عروشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عمل ولا إِن قلت إنكم مبعوثون من بعد اللوتي لا يقولن الذين تفروا لا يقولن الذين تفروا إن هذا إلا تحرم بهم ولا إن عنهم العذاب إلى معدودة ليقولن ما يحدث ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه ثم لزعناها منه إنه ليؤوس كفور ولئن أبقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولا لا يقولن إن هذا السيئات عني إنه لفرح إِلَّا إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك, أولئك لهم مغفرة وأجر كبير فلا علّت بعض ما يوحى كَوْنَ وَاضِقٌ بِقَدْرِكَ أَنْ يَقُولُوا أَنْ يَقُولُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْكَ كَنْزٌ أَوْ جَاءَ نَعَهُ مَلَكٌ إِنَّمَا أَنْتَ نَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ